كَذبَت قَوْم نوحن لمسَلين إذ قَالَ لَهُم أَخُهُم نحٌ أَلَ تَتَّقُون إي لَكُم رَسُولٌ أَمينُ فَتَّقُ اللهه وَأَطيعون وَمَا أَسألُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجرٍ إن أَجرِْييَ إَِّا على رَبّ العالممين فَاتَّقُ اللهه وَأَطعون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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قالَالَ لَهُم أَخُوهم هودٌ أَل تَتَّقُون إي لَكُمْ رَسولٌ أَمين هَتَّقُ اللهَّه وَأَقحون وَماَا أَسألُكُمْ عَلَيْهِ منِنْ أَجرٍ إنأَجرْيَ إِلاا لَ رَبّ الْ العالممين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعغت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 وزروع ونخل طَلْعُهَا هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض وَلَا يصلحون قالوا إنما أنت مِنَ المسحرين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 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين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 إن غذَ لِكَ لآيَيتَ وَماَا كانََ كأكثرَرهُم مُؤمنِنين وَإِن رَبَّّكَ لَ الععَزيزُ رحيم كَذَّبَ أَصحابُ الْأَيكَةِ المُرسَلين إقالَا لَهُم شعَبٌ أَلا تَتَّقُون إنِي لَكُمْ رَرسُولٌ أَمينُوا فَاتَّبُ اللهَّه وَأَطحون وَماَا أَسألُكُمْ عَلَيهِ منِنْ أَجرٍ إن أَجرِْييَ إللاا عَ رَبِّ الْ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 فأستطُ عَنا كِزَ غَم مِ السماءِ إن كنتَ مِن الصادِقين. قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الذله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لاياتا وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم وانه لتنزل رب العالمين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 ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كَذَلِكَ سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم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 والشعراء يتبعهم الغارون ألم تَرَ أنهم في كل وعد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَأَشَاعِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُمٌ قَلْبِي يَنْقَلِبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فَهُمْ يعمهون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 إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 فما آتَانِيَ الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرج أنهم منها أذلة وهم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 فلََّ رهُ متَقِر وَ يَندَهُ قالَا هذا مِفَظلِ رَبّ لَبلِلُ وَنِيأَشكُرُ أَمْ أأَكفُر وَمَ شَكرَ فَإِما يشكُرُ لنفسه وَمَنْكَ غَرَغَ إ رَبّ غَنِي كَريم قالَا نَكِروا لََا حَر شَهَانَظرُ تهَد أَمْ تتكون مِ الذينَ لا يحتدون.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 فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارين قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون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 ولوطا إذ قال لِقَوْمِهِ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون